وَمَا مِن مَّبْدَعٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلِمَهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لا يعفو ألا إن أرزقنا غنا من ما ماء دواب إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرتون